بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على عباده الذين أفضل ثم تكلمنا في المرة السابقة عن أهم مقاصد سورة الفرقان وبيان موظورها الرئيسي ونشرع اليوم ان شاء الله تعالى في ذكر تفسير آياتها ومظاهر الإعجاز في كل منها بين هذا وذلك نقدم أيضا بأمر لا يرتبط بآية بعينها بل هو في سمات الاسلوب القرآني يوسف عمه أن من مظاهر إعجاز القرآن في أسلوبه إعجاز القرآن في حروفه فقد يقول قائل أن حروف القرآن هي نفس حروف اللغة العربية ولكن ثم تفرق هذا الفرق تجده في علم التجويد اللغة العربية لها حروفها ولها طرق نطقها وهي في هذا الباب أكمل اللغات على وجه الأرض لا يوجد لغة تستخدم جميع مخارج الحروف المتاحه إلا اللغة العربية وهذا في حد ذاته أحد مظاهر الكمال والجمال في اللغة العربية استمعت إلى من يتكلم باللغة الإنجليزية أو بغيرها تجد الكلام كله كأنه يخرج من طرف اللسان ليس في حلاوة ولا واقع في السمع ولا نحو ذلك اللغة العربية تتميز بأنها تستعمل جميع مخارج الحروف وهذه اللغة العربية بذاتها فيها ذلك وفيها بعض الصفات التي تميز بها الحروف كالتفخيم والترقيق ولكن لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كما قرأه عليه جبريل عليه السلام كما سمعه الله تعالى وجدنا صفات خاصة للحروف أفرض لها العلماء بعد ذلك علم التجويل عشان نتعلم إن احنا بنقرأ القرآن بطريقه ليست كطريقة قراءة سائر اللغة العربية من أنواع الغنى والاضغام والإخفاء والمد والقلقله كل هذه الأمور مما لا يقرأ بها إلا في القرآن ولم يكن يعرفها العرب ولما تيجي تتامل فيها حتجد أن هذه الصفات في طرق نطق الحروف لها أثر بالغ في جودة سبك الايات كأنك بتقرأ الآية حزمة واحدة فتيجي الحروف المتنافرة أتى القرآن بطريقة في القراءة تجعلها متقاربة تعالى السكون على حروف القلقلة حيقطع الجملة ويوقفها تجد ان القلقلة غيرت الأمر ده خالص وخلت الجملة تنساب انسياب عظيم جدا وده أحد اسرار حلاوة القرآن في نطقه طيب نقول ما ممكن أي كلام عربي رب كده دام أن دي أثبتت أنها بتعطي الكلام حلاوة لا يكاد يستقيم لو جيت تقرا كلام نثر عادي بقواعد التجريد تلاقيه بيقطع معاك لا كأن القواعد دي في سر في نظم القرآن يتلاءم مع هذه القواعد بحيث في النهاية نظم القرآن إذا قرأت بهذه القواعد خرك كأنه من اوله إلى آخر جملة واحد يسلم الحرف إلى أخيه والجملة إلى أختها وده أحد الأسباب التي يسر الله بها القرآن للذكر لا يوجد كتاب على وجه الأرض يحفظه الناس من آلفه إلى يائه إلا القرآن وفي كتب اعتنى بها أصحابها جدا ومع ذلك لا يستطيعون حفظها حتى دواوين الشعر لا الشاعر نفسه مش حافظ الدوام بتاعه لماذا؟ لأنه في صعوبة حفظ. القرآن يحفظه الصغير والكبير في جزء من ذلك رحمة من الله تبارك تعالى وباسباب باطنة وفي جزء له أسباب ظاهرة منها هذا ان الفاظ القرآن تتلاءم مع طريقة نظم طيب طريقة نظم القرآن الله تبارك تعالى هذا البشر إلى نوعين من نظم الكلام الكلام اللي كل الناس يتكلموا ده بيسموه نثر كلام مرسل لا يراعى في ايقاع معين وكلام في ايقاع وهو الشعر والشعر عند العرب له أوزان محددة ومع ذلك صار الشعر ميدانه ضيق جدا أن الشاعر عبل عايز يقول الكلمة عايز يقول المعنى يقعد يستجمع فيه ويطلع الوزن معاه مكسور يعني مش متناغم يعيده تاني وتاني وينظر فيه كان يقول لك الـ الـ الشاعر المجيد عشان يطلع بقصيده عشرين ثلاثين بيت مئه بيت ممكن يقعد سنه ينظم فيه طب هو عايز يقول معاني ويتكلم لا ما ينفعش فيها الشعر هذا كان الشعر مجرد مدعم للنثر يوم النثر هو الاصل في القاء المعاني يظهر بعض هذه المعاني في صورة بلاغيه أعلى القرآن أتى بطريقة لا هي نثر ولا هي شعر فهي ليست كلاما مرسلا بل له ايقاع معين لا تخطئه الأذن اسمع كذا أنت جيب أي حد حتى مش متعلم وافتح الراديو على المصحف المرتل ايه ده يقولك القرآن فإذا في ايقاع لا يمكن أن تخطئه الأذن ده يعني يختلف عن كل ما يمكن أن يسمعه الناس حتى من شعر أو نفس. لكن سره خفي بعض العلماء تأملوا وقال أن الايقاع ده ناشئ من التبادل بين الحركة والسكون يعني دايما تلاقي ما تعدش حروف كتيرة متحركة لازم كل شوية تلاقي حرف ساكن بيديك قدر من التقاط النفس يبقى الكلمة ممكن يكون فيها مكان لحروف ساكنه وبعدين متحركه والجمله هكذا تعاقب حركات مع سكون بتدي هذا التناغم لكن على أي حال اللي بيتامل كده ويجي يحاكي ما يعرفش ده غير انه عشان يحاكي كده ينسى المعنى خالص مسيلمه الكذاب والقران المكذوب بتاع البهائيين قالوا يعملوا كت جمل لها ايقاع فيها فاصلة اللي هي ان يكون مش لازم يكون نهاية الكلام الجمل زي بعض ولكن على الأقل تكون متوافقة في السن للبنوع عن نهاية الآيات في القرآن بيصطلع على تسميتها بالفاصل فلما جيهم يعملوا كده مش هيقدر العقل البشر ما يقدرش يركز في الكلام ده وفي نفس الوقت يركز في المعنى ده كلام فوق قدرة البشر لم يخضر له البشر عليه فلما جئ ما يحاول يحاكي النظم تناسى المعنى تماما يوم يتكلم في ايه يقول يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان ورأس وحفرك نقر نقر إلى غير ذلك من الكلام السخيف وكذا ما فعله البهائيون كل دول لما يستغرق جدا في محاكاة النظم مش هيقدر يتكلم في المعنى بقى. طب إلا هو الغرض مجرد كلام له يقعه فقط وأيضا لا يخرج الإقاع كما كانوا يتمنون وكما كانوا يرجون هذه حتلاقيها معنا في كل الآيات وتأمر كذا في واقع الآية في الأذن وكيف أن لها إقاع له الله أعلم به لكن في النهاية على الأقل الثمر بتاعته قدامنا ان الطفل الصغير اللي عنده خمس ست سنين بيحفظ القرآن الأول والأخر لأن الإقاع ده بيساعده يجي هو بيسمع الجلمة فلتت منه تلاقيه مش عايز يقولها مش جاية معاه هو عارف دي, دي مش يعني هو مش فاكر الكلمة الصح لكن الكلمة الغلط اللي جايه تطلع معاه هو وهو طفل صغير حس مش دي مش هتخليها قرآن يوم يقف يا ويقعد يجيب الكلمة ويرجع تاني من غير ما اللي بيسمع له له ده معنى كده ان حتى الطفل الصغير حيدرك لو غيرت كلمة لا مش هو ده يوم حتى يكتشف المحافظها غلط بمجرد او انه بيسترجعها من حفظه غلط بمجرد انه يلاقي ان تناغمها مش هو ده اللي اعتادت اذنه وتسمعه من واقع القرآن ده بالنسبة يعني من الناحية الظاهرية والشكلية اما البلاغة ككل بقى باختصار كده نقول البلاغة ان توصل المعنى كأجمع ما يكون بأودز لفظ متمكن من نفس السامع أعظم تمكن يعني المطلوب لأمين البليغ اللي وصل المعنى واضح جلي متمكن من نفس السامع ما أنت ممكن توصل معنى وما يستقرش يشغلش سهن السامع في معنى يخلي السامع مش قادر يسيبه حتى لو هو معارض له مثلا نقول مثال بسيط كما التعبير القرآن مثلا واشتعل الرأس شيبة شوف كده وحاول تجرب بدائله كبرت سني شاب شعر رأسي شبته هتلاقي اه بتوصل نفس المعنى بس ايه منها اللي بيأسر السامع ويخليه يتشبع بالمعنى إلى أقصى درجة هي دي البلد مش البلغة استخدام الألفاظ الغريبة بذلك القرآن يسير جدا في ألفاظ احنا ممكن بعض الألفاظ تكون غريبة علينا لأننا بعدنا عن اللغة العربية لكن في زمن نزول القرآن كان دي أيصر ألفاظ متداولة القرآن لا يتعمد أبدا ايجاد الغريب من الألفاظ ولا حتى في كلام البشر الرجل الفصيح لا يتعمد الإغراب لأن الفصاحة انك توصل الكلام فيبقى لابد لايضاح المعنى إنك لا تشوشر على ذهن السامع بألفاظ محتاج يعرف معناه فده يعني باختصار هنشوفه معنا وإحنا ماشيين بالإضافة إلى معنى كل آية وتركيبها الخاص وكيف اوصلت المعنى المراد بأوجز لف ده هنطبق ده على كل آية نحن نتكلم على الآية الأولى في الصورة وهي تقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير شوف اولا الايقاع وان الجمله متناغمه ازاي ده الكلام اللي احنا قلناه الامر الثاني هتجد الجمله دي غريب شويه يعني مش معتاد تسمعها كتير ولما تتامل ايه الغريب اللي فيها هتجد انه مش من عادة العرب كتير ان يبتدي الجملة بفعل ماضي نادر الجملة بتبتدي باسم أو بحرف إن كذا وقد كان كذا أو بفعل مضارع نادر جدا تلاقي ان بداية الكلام تيجي بفعل ماضي وده نوع من اللطف في الكلام أنت معاه هتحس ان الجملة متمكنة من النفس طب جمنيم قد يكون ده احد اسباب الايه بدات بهذا الفعل الماضي تبارك وهو من البركه والنمو وهذا من, من مما مدح الله به نفسه في كتابه وتعالى شوف هنا الحاجه اللطيفه تبارك تعالى سبحانه ثلاث الفاظ مده كانوا مهملين شويه في لغه العرب القرآن استعملهم بصيغة ستة دائمة متكررة منسوبة إلى الله تبارك وتعالى حتى استقر في عرف المسلمين ما ينفعش اثني على حد بالألفاظ دي لأنها لم تأتي في القرآن إلا مع الله فيبقى ده مدح لما يتقال يبقى تستحضر ده مدح لله تبارك تعالى تبارك تعالى سبحان شوف صيغه تبارك والمد بالالف اللي فيها ثم الهمس اللي في الكاف اللي في اخرها الكلمه دي لوحدها لها سحر خاص فلذلك من انسب الكلمات التي يثنى بها على الله انت تحب تسمعها لان المطلوب انك تحب تسمع القران بس مش عشان يبقى كلام كده مالوش معنى تسمعه ومع المعنى كاتم ما يكون فتبارك كلمة هتلاقي فيها المعنى جلي جدا واللف المد فيه ده مريح ومعبر عن العظمة والهمس في اخره مسكن للنفس كلمة تبارك دي فيها اعجاز لوحدها وان تبتدي بيها الصور قلنا مش من عادة العرب يبتدي بالفعل الماضي ويتكرر الفعل ده في القرآن منسوبا الله تبارك تعالى فيحصل من مجموع ذلك ان نقول ان هذا لفظ مدح خاص بالله تبارك وتعالى تعال شوف هنا احنا نقول القران من سماته انه بيخاطب العقل والقلب مع وانه دي من لما تيجي تشوفها تلاقي ان البشر لو خاطب العقل تلاقي الكلام جاف ما فيهوش خطاب للقلب ولو خاطب القلب تلاقي الكلام ما فيهوش حجج منطقيه ونادر جدا في كلام البشر تلاقي لما يجمع بينهم وهيجمع منهم مع قدر من التعسف تعالى هنا الخطاب والقران والخ... مكي والخطاب كان للمشركين مع بقاء للمؤمنين الايه بتتكلم على الله تبارك وتعالى ولكن ما قالش تبارك الله لا الله علم على... على ذات الله تبارك تعالى كل الناس عرفاه تبارك الذي نزل الْفُرْقَانَ على عبده ليكون للعالمين نذيرا القرء لما يسمع القرء منازع او السامع من المشركين منازع في ان القران نزل من عند الله ولكن سحر الايه يجبره على انه يسمعها ويتامل كده لو كان هذا الكلام من إنشاء محمد صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا حينئذ لو كان يكذب على الله فهو أكذب الكذبين الكاذبين صلى الله عليه وسلم يقوم يكون هذا الثناء البالغ على الله بهذا بهذه الروعة طب اللي بيقولوا انهم صادقين وإن هم اللي معاهم الرسالة الحق أين ثناؤهم على الله ونشوف أحسن الثناء على الله كما اثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ام لا فمش معقول يكون الكاذب احسن ثناء على الله من الصادق طب شوف كده التوراه المحرفه ينسبه الى الله تبارك وتعالى انه يقول لبني اسرائيل انا معكم كلبؤه ادفع عنكم اعداءكم وكفار اقرض شراك اعدائكم وكلام عجيب كده تقراطش مائز طب هو ممكن ده يكون صدق ويكون اللي بيقول تبارك هو اللي كذب مش ممكن فهنا كانه بيجعل المسألة بيضطرهم ينطقوها وصفوا بالفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل مع أنهم منازعين في هل هو يدعون أنه من الباطل يقال كيف وهو الذي يفرق بين الحق والباطل لو تأملتم آيات وجدتم فيها مظاهر هذا الفرقان بين الحق والباطل هتلاقي دايما إن الأمور العجيبة اللي تكرر في القرآن لما يبقى الثناء عالي جدا على الله يبقى مع وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية تبارك الذي نزل الفرقان على عبده شوف كلمة عبده وإنها فيما تضمنه اولا كلف ثلاث حروف كلمة صغيرة وما تضمنه من معنى فلما يبقى معانا الثناء عالي جدا على الله تبارك وتعالى مع وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية ولو كان, النبي صلى الله عليه وسلم لو كان القرآن من عنده لبالغ في مدح نفسه لكن ده يبالغ في مدح الله تبارك وتعالى ومع أن القرآن أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الموطن ده بيبقى الثناء على الله ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعهودين بتوعب الطب النفسي بيقولوا مستحيل واحد كذب وكذب على الله عايز يعني يبقى يدعي النفس وما ليس له ما هو الدعي النبوة ده ايه راحف عن عظمة وفخامة وحكات كده وييجي في الموطن ده يقوم يبالغ في الثناء على من يكذب عليه ويخفي أمر نفسه يجيش نشوف الكتب المحرفة كده شوف الكتاب اللي بتاع البهائية الراجل قال في نص الكتاب على انه وحي من الله إليه في النص التاني قال أنا الله ما هو, هو يعني ده طبيعة المرض القلبي فهو في نص الكتاب نسي ورحم يعني ورح الدع الالهي تعال شوف كتب الرسائل بولس المحرف الرئيسي للنصراني تقرا في القران من خطاب الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ظلم فهذا تهدا سبحان الله كان سلم ضال كان يبحث عن دين ابيه ابراهيم كان على التوحيد ولكن لم تكن معه الشريعة فكان يبحث عن دين إبراهيم. ابراهيم فالقران عبر عن كده بهذا الوصف تعال شوف بولس تاريخه بيقول انه كان عدو العيسى عليه السلام وكان بيقتل اتباعه بيمن على الناس بكتس، وده وحي من الله عندهم كلامه كانه وحي من الله اليه انه يقول للناس انا مش كنت بقتلكم وبعدين بقيت مؤمن زيكم وبقيت معاكم يعني كلام كله عجرافة وعنجه وكل ذا في زعمهم أن الله ألهمه إياه ليقوله للناس ليكون هذا هو الذي ينسب إلى الله تبارك وتعالى لا لأننا هتلاقي الثناء على الله تبارك وتعالى مع أن عدم المبالغة في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا نستكمل الكلام عليها المره القادمه ان شاء الله تعالى سبحانه الله والحمد لله والشكر